بسم الله الرحمن الرحيم ان اصبر لنا نوحا الى قومه ام قد اي عذاب ال قال يا قوم انني لنكم مدير بل ان اعبد الله واتخوه ربيا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إلى أجل المسنى إن أجل الله إذا جاء لا يؤثر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت حومي ليلا ونهارا فَلَمْ يَجِدُونَّ دُعَاءً إِلَّا ضِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لَتُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُم فِي الْأَذَى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا فيابهم وأفضوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأشربت لهم إسرارا قَبُلْتُ سَوْطَ رَدَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنْزِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نَارَ سُنَّتَ تَجُولُ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَادِرٌ قَالَ طَلَقَ الرَّسُولُ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنذَرَكُمْ لِنَأْبَ لَنَاكَ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إن لهم أعصوني واتبعوا من لم يجده ماله وونده إلا خسارا ومكروا متقلوبات فقالوا لا تدرن آلهتهم ولا تدرن وده ولا توعوا ولا يوتك ويعوق ولا صرا و قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مِنْ مَا تَقِي أَسِيمُغِرُ فَاُذْخِلُونَا وَالَّذِي لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارَا وَقَالُوا نُوتُ الرَّضِي لَكَ دَقَّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا تَاجِرًا كَسْفَارًا رَبِّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ ذَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أُولِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَحِيدُوا عَنِ الْهُدَىٰ مِنَ